فقال رحمه الله قوله تعالى فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين كفروا وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذانك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ما أعظمها من آيات فهذان فريقان فريق معاند فيُعدبه الله في الدنيا والآخرة وفريق انقاد مدعٍ لأوامر الله سبحانه وتعالى مصدق لإخباره جل وعلا فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين فأما الذين كفروا فأعدبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وإيقنوا وأدعنوا واستسلموا لأوامره وصدقوا بأخباره وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك ما ذكرنا لك من أمر عيسى ومن هذه الأخبار الغيبية ما نتلوه عليك في القرآن ونذكره لك في القرآن من الآيات والذكر الحكيم ثم ذكر المماثل بين عيسى وبين آدم عليه الصلاة والسلام فإن عيسى إن كنتم جعلتموه إلها لأنه مخلوق من غير أب فإن آدم أعظم منه فهو مخلوق من غير أبوين فإن هذه شبهة باطلة لمن عبد عيسى لأجلها وأنه خرج عن طور البشري وعما عليه البشر من التوالد بين ذكرين فلأجل ذلك قالوا هو إله وليس ببشر فقال لهم آدم أعظم منه خلقه من تراب ما فيه أب ولا فيه أم ومع ذلك اتفقت البشرية على أنه بشر على أنه بشر ليس بإله وليستحق شيء عليه الصلاة والسلام من أمور رموبية ولا الولوهية وهذا عيسى توالد من أم دون أب وعادم أعظم ومع ذلك تعتقدون فيه الآدمية تعتقدون فيه البشرية وعيسى شبهته فيه في كونه إلها أنه لم يتولد بين أبوين فهذه شبهة باطلة لا تقتضي اتخاذ عيسى عليه الصلاة والسلام إله من دون الله ولا ربا بل هو مربوب وهو مخلوق عليه الصلاة والسلام وهو بشر قال رحمه الله ثم إلي مرجعكم في الآخرة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين وأمر عيسى فأما الذين كفروا فوعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والسبي والجزية والذلة هذا عذابهم هذا هو الواقع فإن الله أهانهم جل وعلا وصلى عليهم عباده المؤمنين سبوهم وأخذوا مالهم وأذلهم الله بهم وهكذا ضربوا عليهم جزية كل ذلك بسبب كفرهم وعنادهم فأما الآن فلسى الله العالم والسلام وأن في تلك الأزمنة ولا سيئة زمن عمر أهان الله سبحانه وتعالى بي هؤلاء المعاندين وأدخل كثير منهم في الدين ومنهم من عاند وبقي علمه عليه وأعطى الجزي عن يد وهو صاغر دليل حقير وليست طيعني يرفع رأسا فهذا حصل أذلهم الله عذبهم عذابا شديدا على أيدي المؤمنين والآخرة أشد قال بالقتل والسبي والجزية والدلة والآخرة عذاب شديد في الدنيا والآخرة والآخرة أي في الآخرة بالنار هذا أعظم والعذاب الآخرة أشد لو كانوا يعلمون وفي الآخرة بالنار وما لهم من ناصرين أي ما فيه من ينصرهم وما فيه من يخلصهم من عذاب الله سبحانه وتعالى وهذا جزاء عام لجميع من عانت وجميع من كفر فهذا جزاؤه عذاب في الدنيا شديد وهكذا أيضا في الآخرة في النار بالنار لا ينفك أحد عن هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وكل من اتصف بهذه الأوصاف من جميع الأديان فإن عذابه عند الله هذا في الآخرة أنه يعذب بالنار وهكذا في الدنيا يهينه الله جل وعلا ويدله على أيدي من شاء من خلقه وكما تقدم معنا يدان عليهم ويدان عليهم ويدالون علينا تارة في ولكن العاقب للتقوى واستمر أهل الإسلام في الظهور سنوات عديدة فترات مديدة وهم في ظهور على أعدائهم بسبب تمسقهم بدينهم وأخذهم بدينهم والعمل بدينهم أظهرهم الله على أولئك فلما تركوا دينهم صلى الله أعدائهم عليهم تركوا كثيرا من الدين بصلى الله الأعداء على أهل الإسلام، ولكن لما تمسكوا به جعلهم الله ظاهرين قاهرين لأعداء الدين، فلا غلب على الأعداء إلا بالدين، لا غلب على الأعداء إلا بالدين، أما إذا كنا نحن هم على معاصي وعلى فجور وعلى خانة وعلى مخالفات شرعية، فربما ابتلاهم الله، ابتلان الله بهم. وربما ابتنان الله بهم بسبب معاصينا وذنوبنا لأن حجة الله قائمة علينا أكثر ومع ذلك أهل الإسلام كما تعلمون لا يجوز لأحد أن يفضل الكافرين عليهم قال رحمه الله وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم قرأ الحسن وحفص بن ياء فيوفيهم أجورهم والباقون بن نون فنوفيهم أجورهم وهذه قرأة سبعية حفص وأما الحسن كما تعلمون قراءة من الشذود لكن قد جاءت عن حفص فإقراءة سبعية فيوفيهم أجورهم وهذه قرأتنا والباقون بن نون فنوفيهم أجورهم قرأ الحسن وحفص بالياء والباقون بالنون أي نوفي أجور أعمالهم والله لا يحب الظالمين أي لا يرحم الكافرين فهذا المقصود به الظلم الأكبر والكفر بالله سبحانه وتعالى والله لا يحب الظالمين أصحاب الظلم الأكبر لا يحبهم الله جل وعلا وهكذا أيضا الذين عندهم ما عندهم من الظلم لغيرهم والله لا يحب الظلم ولا يحب أهله لكن هؤلاء الله سبحانه وتعالى لا يحبهم مطلقا لتلبسهم بالكفر والظلم الأكبر قالوا الله لا يحب الظالمين أي لا يرحم الكافرين ولا يثني عليهم بالجميل فإن هؤلاء الذين يثنون على الكافرين وأنهم عندهم وأنهم وأنهم طبقوا الإسلام ونحن تركنا الإسلام فالإسلام في فرنسا الإسلام في أمريكا انظر إلى الخلق انظر إلى الأداب انظر إلى المعاملات انظر إلى فحسبنا الله نعم الوكيل والله لا يحب الظالمين لا يرحم الكافرين ولا يثني عليهم بالجميل ما أحسن هذا الكلام مختصر فيه ما يرحمهم ولا يثني عليهم ولا يثنون عليهم ويعظمونهم ويزينون أحوالهم وأفعالهم وأقوالهم لأهل الإسلام يغررون بالأغمار والمساكين الذين هم أرقى دينهم يتأثرون بالغرضاوي يتأثرون بعائض القرني ويتأثرون أيضا كذلك بعمر خالد وذلك الفاجر الذي هو طارق سويدان حاول الملمعون لعداء الدين والمزينون لأفعالهم وأنهم وأنهم والمقربون لأهل الإسلام منهم والله لا يرحم الكافرين ولا يثني عليهم بالجميل هذا لا يجوز حرام الثناء على الكافرين حرام لا يجوز ففيه تغرير بالمسلمين ولا سيما من رقى دينهم وتلاشت علومهم هؤلاء لا شك تأثرون إذا وجدوا من يثقون به يثني عليهم كي يسمي الغرضاوي أو غيره من هؤلاء المنحرفين لا شك أنهم يتأثرون ساكين يثق بهذا وهي يثني على البابة ويبكي على موته ونسى الله أن يخلف عليهم خيرا هكذا يوسف الغرضاوي يبكي مسكين حزين كئيب على موت البابة ونسى الله أن يخلف عليهم خيرا فحسبنا الله نعم الوكيل فيوسف في الغرضاوي من كفره لا ينكر عليه كما قال ذلك شيخنا مقبل رحمه الله وقد علمتم أيضا من مقالة شنيع الخبيثة التي تدل على زندقة أنه لما حصل لذلك اليهودي رئيس اليهود لما انتخبوا حصل على أصوات كثيرة جدا نحو 99% حصل على الأصوات اليهود فجرة فقال لو عرب الله سبحانه وتعالى نفسه على الخلق ما حصل على هذه الأصوات لا إله إلا الله, إله إلا الله هذه الكلمة كفر بالله جل وعلا ذلك حصل على نحو 99 صوت أو 100 قريبا 100 قال الله لو عرض نفسه على الخلق ما تحصل على الأصوات هذه قال الشيخ من هذا كفر بالله جل وعلا فهذا الرجل ما قدر الله حق قدره إن الله عزيز حكيم ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مقويات بيمينه ما لكم لا ترجون لله وقارأ وقد خلقكم أطوارا فيوسف القرضاوي ما عنده تعظيم لربه جل وعلا ما عنده تعظيم لو كان عنده تعظيم لله ما قال هذه الكلمة الخبيث التي صدرت من خبيث فالتكوير يوسف القرضاوي ليس في بعيد هذه الزندق بعينها والله هذه بعينها تكفي لم يتوب من هذا ولزال لاجا بما ينقل عنه هذه الزندق بعينها نهيك عما يقول ويصادم بكلامه الأدلة من الكتاب والسنة وأن العداوة التي بيننا وبين اليهود إنما هي عداوة على الطين وعلى الأرض وليست عداوة دينية هذا كفر بالله جل وعلا الذي يقول العداوة التي بيننا وبين اليهود طينية من أجل الأرض لا عداوة دينية هذا كفر بالله جل وعلا كم من بوائق عند هذا الباجر ومع ذلك تجد عوام الناس النساكين يسمعون له ويثقون به هذا كله بسبب الجهل. قال رحمه الله وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوف فيوفيهم أجورهم. طيب غنى عنه. والله لا يحب الظالمين أي لا يرحم الكافرين ولا يثني عليهم بالجميل. قوله تعالى ذلك أي هذا الذي ذكرته لك من الخبر عن عيسى ومريم والحواليين نتلوه عليه نخبرك به بتلاوة جبريل عليه فهذه نعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته فأخبره الله بأخمار المتقدمين وأعلمه, وأعلمه من تقدم وهذه من أجلة نبوته عليه الصلاة والسلام إذ جاء بخبر الماضين وبينه وبينهم قرون كثيرة ومع ذلك أخبر بالأحوال المتقدمة وما قصه الله سبحانه وتعالى عليه من أحوال بني إسرائيل ومن تقدم على بني إسرائيل من لدن آدم إلى زمنه عليه الصلاة والسلام هو يقص عليه الأخبار التي تقدم والتي يرى في ذكرها لنبيه مصلحة وخيرا وحجة على العباد قصها الله سبحانه وتعالى له في كتابه ويرى فيها عبرا وعظة للعباد ذكرها الله ما فرطنا في الكتاب من شيء فهذه نعمة على محمد عليه الصلاة والسلام على أمته إذ علموا أخبار من تقدم وذكرها الله للعلن المتقدمة قالوا لماذا ذكرنا من العلن العظة والعبرة والحجة على العباد فما يعرف ذلك نتلوه عليك من الكتاب عندك عادل ما يعرف ذلك مبتدأ الخبر وعند من جملة نتلوه نحن. ذلك نتلوه ويجوز أن يكون خبرا لمبتدى محلوف الأمر ذلك نتلوه عليه فيقول نتلوه حال من ذلك يجوز وجهان ذلك مبتدأ ونتلوه خبر أو خبر لمبتدأ محدود الأمر ذلك نتلوه عليه متلوا عليه ومعنى نتلوه نخبر به بتلاوة جبرين عليه واسم النشارة يعود إلى ما تقدم من الخبر عن عيسى ومريم الحواريين. ذلك نتلوه عليك لأن هذه العشرة التي ذكرها الله المتقدمة ذكر خبر عيسى وخبر أمه وذكر أيضا خبر الحواريين معه ثم قال بعد ذلك ذلك نتلوه عليك من الآيات قال رحمه الله قوله تعالى ذلك أي هذا الذي ذكرته لك من الخبر عن عيسى ومريم والحواريين نتلوه عليك نخبرك به بتناوة جبريل عليك من الآيات والذكر الحكيم يعني القرآن والذكر ذي الحكمة وقال تعالى وقال مقاتل وقال مقاتل الذكر الحكيم الذكر الحكيم أي المحكم الممنوع من الباطل الذكر الحكيم فعيل بمعنى مفعول على هذا محكوم محكم وهو فعيل بمعنى مفعل اسم مفعول على هذا الذكر الحكيم أي المحكم الممنوع من الباطل لا يتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه وهذا معنى حق وقال مقاتل الذكر الحكيم أي المحكم الممنوع من الباطل وقيل الذكر الحكيم هو اللوح المحفوظ وهو معلق بالعرش من درة بيضاء وقيل من الآيات أي العلامات من والذكر الحكيم أي من الع... من الآيات أي من العلامات والذكر الحكيم فهذا خلاف الآيات أولا من الآيات قيل القرآن وقيل العلامات والذكر الحكيم قيل أي الذكر للحكمة وقيل الذكر الحكيم المحكم الممنوع من الباطل وقيل الذكر الحكيم اللوح المحبوب ثلاثة أضلاء في الذكر الحكيم الذكر ornamentية الحكمة والذكر الحكيم المحكم الممنوع من الباطل والذكر الحكيم اللوح рес Interviewer محبوب وأما الآيات العلامات وقيل القرآن من الآيات يعني القرآن وقيل من الآيات أي العلامات الذال على نبوتك لأنها أخبار لا يعلمها إلا قارئ كتاب أو من يوحى إليه وأنت أمي لا تقرأ فكيف تأتين مثل هذه الأشياء البينة الواضحة الجنية فلا يأتي بها إلى نبي وأنت لا تقرأ ولا تكتب حتى يقال أنك أتيت به ممن تقدم وعلمك من تقدم فهذا كله لا يتسنى لهم ولا يقوم لهم حجة به فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام كما تقدم معكم فهو أمي كما أخبر عن نفسه إنه أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا إلى آخره وما كنت تتلو عليه من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون لا في كتاب تكتبه ولا تخط كتابا ولا تقرأ أيضا كذلك ولو كان الأمر كذلك لحصلت تريبة فيه لكن الله جعل ذلك معجزة في نبيه أنه ما علمه الكتاب والقراءة لأنه لو كان يعلم الكتاب والقراءة لقال هذا هذا يعلمه بشر مع ذلك ما سلم مع ذلك ما سلم عليه الصلاة والسلام فهذه حجج نير بيّن واضحة واضحة الدلالة على أن هذا الذي جاء به رسول الله من عند الله سبحانه وتعالى لا يمتلي فيه أحد وقال إن مثل عيسى عند الله نؤخر إن شاء الله إلى آخر فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا وما هو العذاب الذي في الدنيا عليه بالقتل والجزية والسبي أحسن ذا والسبي طيب والآخرة نعم بالنار عذبهم بالنار سبحانه ماذا قال الإمام هنا وهي عبارة جميلة مختصرة والله لا يحب الظالمين صلاح لا يرحم الكافرين ولا يثني عليهم بالجميل أحسن قوله ذلك لشار إلى أي شيء سعيد نعم أحسنت أي لا ما ذكرت لك من الخبر عن عيسى وأمه وعن الحواريين ذلك نتلوه أي نخبرك قوله من الآيات آه من الآيات ما معنى من الآيات الغرآن وقيله وقيله العلامات طيب أحسنت عندك والذكر الحكيم والذكر الحكيم نعم أحسن قيل القرآن أحسنت وقيل الذكر ذي الحكمة وقيل اللوح المحكوم أحسنت وقيل حكيم بمعنى المحكم بمعنى المحكم الممنوع من الباطل قوله الذكر الحكيم أي الذكر ذي حكمة وقيل الذكر المحكم الممنوع من الباطل وقيل المقصود بالذكر الحكيم اللوح المحكوم يقول أن شاب كثر علي وساوس الشيطان في هذه الأيام بعد أن تزمت بالصلاة في جماعة وحضور بعض الدروس المركز فما هي الطريقة للتخلص منه وساوس الشيطان الرجيم ويقول لي أن أجل قريب وإن استمريت على هذه الحالة العلاج الإعراب عن هذه وساوس وإن بالله سبحانه وتعالى وإن النفس بذكر الله فهذا من أحسن ما يتعالج به من أصيب بالوساوس أنه لا ينتفت إلى هذه الوساوس الشيطانية ويعلض عنها تماما وإلا كل إنسان ينقي الشيطان في قلبه وتظن أنت فقط كل إنسان سواء عالم وغير عالم يأتيه الشيطان يأتيه الشيطان ويتعبه لكن من بصره الله بدينه يجاهد نفسه ويعلم أن هذا كيد الشيطان وأن كيده ضعيف وأن الشخص عند حصول هذه النساوس يقبل على الله جل وعلا ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه كيد الشيطان فهو غير تارك لنا لا في صلاتنا ولا في ما هو دون ذلك حتى صلاتنا ما حتى صلاتنا ما نسلم منه أول ما من نقوم الصلاة يوسوس يأتي الشيطان يوسوس لكن يحتاج مجاهدة ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى إعراض عنه عدم مبالاة به أما الاسترسال مع وتصديقه فيما يقول وأنه سيحصل لك كذا وأنك ستكون كذا هذا يدل على ضعف عند الإنسان يدل على ضعف والشيطان إذا رأى ضعفا منك استغل ضعفك واستحكم منك وسيطر أكثر وأكثر عليك فعلى هذا الشخص انتبه لهذا الوساوس ويقبل على طاعة الله جل وعلا كثيرا ما يتصل بي واحد من الإخوان صحيح أنه يتعبني حتى أحياناً ما أحياناً ما أرد عليه دائما أنا أدخل في الصلاة أنا أفعل في الطهارة يأتيني الشيطان قلنا يا أخي أنت ضعيف أنت ضعيف تسرسل مع الشيطان يسيطر عليك بسبب هذا قال يا أخي أنا غر الفاتحة خارج الصلاة تمام وإذا دخلت في الصلاة الحمد لله الله رب العالمين رب العالمين رب العالمين ما أستطيع لكم الفاتحة أبداً ما سطيعكم الفاتحة إذا كنت داخل الصلاة قلنا إذا ركع الإمام ركع ولا تبالي, ولا تبالي. إذا ركع ركع واستمر في صلاتك ولا تبالي بهذه الوساوس وإن شاء الله على الأيام لا تجلس الحمد الحمد الحمد الحمد وأنت في تعب وعناء ومشقة ونسى الله العافية ونسى الله نشفي ذلك الأخ أخ طيب محب السنفين هذا كله بسبب الاسترسال والضعف الذي يجده الشيطان من الإنسان فننصح الأخ أن يقبل على ما هو عليه من الخير من حضور الصلاة في جماعة وحضور بعض الدروس هنا وكذلك الدنو من إخوانه الطيبين الصالحين فإنهم خير معين لك بعد الله سبحانه وتعالى على الذهاب هذه النساوس عنك وعلى استقامتك واستمرارك في الخير والبعد عنهم وكذلك مواتات هذه النساوس هذا الذي سيتضيع به وتتعب الشيطان الآن يراك مقبل على الخير فهو يريد صرفك يراك مقبل على الخير يريد صرفك فربما كنت ضائعا ومن جنوده ربما كنت ضائعا ومن جنوده يراك ثم بعد ذلك تخليت عنه تخلت عن الوظيفة التي كنت تقوم بها كيف هذا وانت خرج عن المدير الذي كان معه. تشتغل معه يراك ما شاء الله طيب وعملك طيب ثم تقول العفو منك ما يتركك ربما يرسل لك لصائط يا هات لنا الأخ هذا نفعنا في العمل وأنت ربما كنت نافعا له كيف يتركه وكنت من جنوده وهو بعدت لكن احتاج جهاد من الشخص احتاج لجاهده جهادا عظيما والذين جاهدوا فينا لنهدي لهم سبلنا هكذا وإن الله مع الصابرين مع المحسنين وإن الله لمع المحسنين فأنت إن شاء الله محسن في استقامتك وصلاتك وحضورك للدروس فالله معك وسينصرك ولكن ابتليت فاصبر ابتليت فاصبر لعل الله يريد اختبر ايمانك ويختبر صدقك فعليك ان تصبر وتواصل المسير الذي انت عليه من الخير وسيغضي الله بينك بين الشيطان هذا صبر بس فما من احد يستقيم اولا ان لو يجد هذا الذي انت تعاني منه كلنا نرى وجدنا هذا كلنا يكاد وجدنا هذا الذي تجد الان انت فعليك بالصبر والاستمرار